والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى, ومن رعي فيا رعي فاز المتقي وربح عبد قدوق سؤال حساب الموبقي وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيرانا وغى لمطعم أو مطمعي يا من عليه المتكل قد زاد ما بمن وجل